سبعة، استمع إلى الحوار الآتي وقرأه، ثم تحدث عنه مع أصدقائك في الخضري لو سمحت، أريد ثلاثة كيلو غرامات من الفلفل الأخضر حاضر يا سيدتي، أي شيء آخر؟ وأحتاج إلى الطماطم كيلو يكفي تفضلي بالصحة والعافية شكرا لك، كم المطلوب؟ الشليرات ها هو تفضل إلى اللقاء مع السلامة